wakel, we gaven een profeet en gaven hen van onze genade en gaven hen een we gaan het We gaan het hierover naast We We Innahu kan cadiq al wajd, wa kan rasul al wa kan ahlahu bi salati wa zakat, wa kan yandarabbihi marzija, wa zkur fi in كان صديقا kan ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم en omdat we hen hebben gevoed, en van de nakomelingen van Abraham en Israël, Zorg من بعدهم خلف een الصلاه een الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا Jennat Aden, die werd gevoordeld aan de volken van Allah, en ze تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين وما خلفنا وما Wamakana kan Rabbus niet? Rabbus de hemel en de aarde en wat ertussen. Gebedig en bedoel voor zijn dienst. Weet je wat hij اوليذ كر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك Zoom, melen en biron, hum, haulage, hum, min, Sommala nacht nu hum aula bi haasrilieja, wa illa kanarala Wauw, de totler, de hymne, de tonijn, Bornin hun achsenu, de achsenu, rige fasay'alamun manhu wa sharrum makanu wa al-ḍa'fujunda Afar aijt al-Ladhi kafar b-aa'atina waqallalu taynna lau wa wulda aqtal al-ghayb amitkhad kalla sana ktabu ma yaqool wa naddu lah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 أَلَمْ تَرَ na, أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ to'n na, فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نعد لَهُمْ عَدَّا ja, en mennach, en u l-mutachina, il-ar-wahmanie, en u Wakalu gaan het en niet te zeggen wekken wegen het woord. Wegen het woord. Wegen het woord. Wegen het Inna, diegenen en de goede daden doen, zal de meest genadige Min een karn. Helt u hijsen van hen van een السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبعه داه إلى يوم الدين أما بعد وصلنا الفين. احسن صلاة كنا بدأنا من شهر سلسلة احسن رمضان وكلمنا عن احسن توبة واحسن اخلاص واحسن دعاء واحسن قرآن وفضلنا احسن صلاة وان شاء الله احسن صيام المره اللي جايه واللي بعدها احسن رمضان وطبعا مش حينفع ان احنا نستعد للرمضان وما نتكلمش عن الصلاه ولو جينا نتكلم عن الصلاه تحديدا في حاجه كده عايز اقولها هي معنى اكتر ما هو كلام عارف لما مثلا اكلمك في التليفون اقول لك انا عايزك في موضوع مهم فتقول لي ايه طب قول اقول لك لا ده ها ما, ما ينفعش في التليفون لازم اشوفك يبقى الموضوع ده ايه مهم جدا لانه ما يخلص في التليفون ما أعيب منفعش ولله المثل الأعلى إن ولله المثل الأعلى إن الطريقة التي فرضت بها الصلاة تشعرك قد ايه هي مهم يعني إما نيجي نتكلم عن الصلاة مش بنتكلم عن حاجة عادية مش بنتكلم عن موضوع عادي ده النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم عن الصلاة يقول الصلاة خير موضوع أحسن موضوع ممكن نتكلم فيه أحسن موضوع ممكن نتعامل أحسن حاجة هي الصلاه الصلاة خير موضوع فما نيجي نتكلم عن الطريقة التي فرض الله عز وجل بها الصلاة لأ ده موضوع تين رفع الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ها صدرة المنتهى لحد ما وصل هناك وفرضت الصلاة كم ركعة خمسين ركعة خمسين ركعة وشفقة بين صلى الله عليه وسلم استأذنا ربنا حتى وصل الخمسين لكم لخمس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم او بين النبي صلى الله عليه وسلم انه استحى من ربه ان يسائلنه في اكثر من ذلك لما بتكلم عن الصلاه عايزك تفتكر حاجتين مهمين جدا عايزك تفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى رفعه الى سدره المنتهى عشان خاطر يفرض علينا الصلاه وعايزك تفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم استحى ان هو يقللهم عن خمسة الحاجتين دول مهمين جدا جميعا ان انت تفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اكسف ان هو يقول لربنا سبحانه وتعالى خلي الصلاة اقل من من خمسة عارف اه انا عايز اقول كلمة لكل واحد مأثر هو النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الوجه دائما بس بيض وشه قدام ربنا مش قصدي بيض وشه هو أبيض الوجه دائما ولكن قصدي ما تخذلوش فيك ما تخذلوش فيك هو يستاحي من الله عز وجل ان هو يفوض ان هم ينزله أقل من خمسة فما تبقاش انت من الناس اللي خذلته ما تبقاش انت من الناس اللي خذلته لو كنت مش مواصف اما لو كنت ناوي واضب او مواضب هتعالى نتكلم بقى عن كيف اصل في استعدادي لرمضان الى احسن صلاة احسن صلاة مطلقا ازاي يا وخلينا اقول ابي ما نوصل لأحسن صلاة أو أقول إزاي نوصل لأحسن صلاة لماذا نصلي أصلا واحد لأن الله عز وجل أمر الله عز وجل أمرنا بالصلاة قال تعالى وأقيم الصلاة بل قال الله عز وجل وأقيم وإقامة الصلاة أبلغ وأخص من الصلاة ذاك نفسها أن أنت تصلي ما قالكش تصلي لا قالك قمها أن تقام تحسنها تزينها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين بل الله عز وجل لم يأمر فقط بإقامة صلاة بل قال حافظوا على الصلوات والله دائما أنا أدخل العياد شوف ربنا بيقول لك ايه حافظوا على الصلوات حافظوا عليها يعني دي حاجة مفترض انت معاك لما تاخدها مش عادية بقى يعني مش حاجة كده اي كلام دي حاجة لما تبقى معاك انت بتكرمها هي غير عادية هي هي حاجة غير عادية فانت بتحافظ عليها لان هي قيمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فواحد الله عز وجل أمرك بالصلاة وبالمحافظة عليها اثنين الصلاة عهد الصلاة عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر اكبر مشكلة في الصلاة ان اي حاجة الله جل جلاله افترضها على العباد وان كانت مستحبة لو عملوها ياخدوا ثواب لو معمولهاش معلهمش حاجة وأي حاجة افترضها الله عز وجل على العباد لو عملوها ياخدوا ثواب ولو ما عملوهاش يستحق العقاب إنما الحاجة اللي ربنا سبحانه على أمر بيها وقال لك اللي ما يعملهاش يكفر دي مشكلة دي مشكلة إن العهد الذي ده مين قال كده ده النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة اريدت كلمة على الفيس عجبيتني اوي واحد كاتب مش انا اللي متشدد انت اللي خريبها تمام؟ ان هي واحد يقولك لا ما تبقاش متشدد يعني ما مش شرط ومعرفش ايه انت عايز توصل لايه؟ انك تبضل خريبها صحب؟ مش انا اللي متشدد دمبا. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهي الصلاة عهد مع الإسلام فمن نقض العهد نقض الإسلام نقضوا بقى إزاي آه العلماء بقى يختلفوا كفر يخرج من الملة ولا كفر دون كفر مسألة خلاف سائغ نعرفها إن شاء الله نرجح فيها إمتى في يوم القيامه واحنا واقفين كده قدام ربنا واحد طلع ما بيصليش ايه طلعت ايه قالك لا دي طلعت كفر دون كفر الحمد لله لك. طلعت تفضل ما مكان الفساق فين يعني اتفضل في الانتريه عندنا ما انت تبقى فين ها يعني مكان الفساق الفساق بيروحوا فين بيقول بيقولك الكذاب بيروح النار والفساق هيخشوا فين طب لا جاء اه جه جاء واحد بقى اه ما بيصليش طلع كافر تنعنا يوم القيامه طلع ده كافر كفر يخرج من المله أه رب يرجوهم بقى أه رب يرجوهم فازمه مساله ان ان انا انقذ هذا العهد فانا اصلي لانه عهد مع الاسلام تلاتة. لماذا اصلي لان الصلاه صلة بين العبد وربه، صلة دي الوصلة اللي بينك وبين ربنا المؤابلة الشخصية اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى خمس مرات في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت شوف الحديث إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت ينصب وجهه لوجه عبدي ما لم يلتفت يفضل صاحبنا يخش الصلاه كده الله أكبر فينصب الله عز وجل وجهه إلى وجهه يقول الحمد لله يا رب العالمين فيقول الله عز وجل حميدني عبدي وهكذا إلى آخر الحديث فأنت فرصة ان أنت بتقبل ربنا سبحانه وتعالى خمس مرات خليه كنت عايز أوصل لشيخ من مشايخنا رسوكت عليه واحد والواحد ده رضي ليخفض في مواعيد والتاني والتاني ما لقينا لقينا معد خاضي قلت سبحان الله ليس كمثله شيء فعلا ليس كمفلي شيء رجل ربنا أسهل مش محتاج لسؤال واحد ولا تطور على عاد مضي تقول الله أكبر ينصد وجهه إلى وجهك فالصلاة صلة بين العبد وبين الله عز وجل صلة لا تنقطع إلا إذا انصرف العبد عنها أو مات نبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر والفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أي الملائكة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون الملائكة تتعاقد علينا مجموعة تقعد من العصر للفجر والتانية تقعد من الفجر للعصر وبيسلموا بعض ويطلعوا ربنا سبحانه وتعالى فيسألهم كيف تركتم عبادي وهو أعلموا بحالنا فتقول الملائكة تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون انا عايز اقول ان في ناس كل يوم في صلاه الفجر بالاسم اسمه بيروح لربنا سايبنا يعني رساله للنائمين في صلاه الفجر الملك بيطلع يقول له جل جلاله وهو أعلم بحالك ان أنت نايم وثاني يوم نايم وتالت يوم نايم ورابع يوم نايم العبد النائم يعني أخشى أن يكون اسم من يفعل ذلك عند الله النائم العبد النائم العبد المفرط كل يوم يطلع أخبار أحمد إيه أخبار محمود إيه أخبار طارق إيه أخبار أخبار فلان إيه نسأل الله عز وجل نعم لا ما بيصليش فلا تقطع صلتك وصلتك بالله ما تقطعش صلتك بربنا لك في اليوم خمس مو قبلات انت مطلش تقبله عشان خطر كده لازم تصلي أربعة لماذا أصلي؟ لأنتهي عن المنكرات. الله عز وجل يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقم الصلاة ليه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر لو إحنا صلينا بجد بجد لن نستطيع أن نداوم على الفحشاء والمنكر سنفتقد الثبات على المنكر المنكر مش هتعرف تثبت عليه مش هتعرف تثبت على الفحشاء مش هتعرف يعني لو أنت عايز مش هتيجي معاك هتفلت. غصبا عنك هتوفق للتو تيجي كده واحد صادق صادق في إقباله على الله عز وجل وبيصلي ومداوم على الصلاة يجي يعمل الذنب كل ما يجي يعصي ربنا سبحانه وتعالى ما يوفقش ما يوفق كرم من الله عز وجل كرم منه انه لا يوفق لا يوفق كرم من الله عز وجل سبحانه الله كنا لسه كان في واحد مرة بيحكي لي بيقول لي <تصفيق> كنت عايز أبص على واحدة وأنا ماشي كده في الشارع قلت لا لا خلاص بقى انت بقى لازم تدوب وتتقل الله عز وجل ومش مش حينفى يلا بقى صلي كده واستهدي بالله وخلاص خلاص انت بقى تبذر وبين سبحانه وتعالى وانت لسه يعني اقلعت عن معاصي كتير وقررت قررت ان انت بقى تقبل على ربك خلاص بقى ما ينفعش تمام تمام لكن كده شيء يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا عدت لا لا لا لا لا اللي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لسه لا لا لا لا كانت هي الناحية الثانية لا اوتوبيس وقف وما فيك مش هبوصل احلك لا انا ماش حيتضحك عليك واقف واقف وحب, وحب جبهة تمام؟ اكيد هتعدي الوتوبيس هيعدي وحداه ايه اللي حصل عدى الوتوبيس راحت البنت ركبت الوتوبيس ومشت سبحان الله ان ساعات كده واحد لا يوفق في المعصية لا يوفق يعني هو والله ربك كريم ساعات كده واحد يزبط الفجر المنبه عن صلاة الفجر وينسى يعمله قن اصلا يعني خلاص هو زبط وينسى يعمله قن خلاص هو هو مظبوط بس مش شغال تمام ويجي واحد يتصل بي أو حتى يقلق يعطش عايز يخش الحمام وقت صلاة الفجر طبعاً. واحد آه لم يجتهد في شيء مع... هو لم يوفق ان هو يحصل ربنا سبحانه وتعالى من الذي لم يوفقه او كتب له خذلان في هذا الامر الله عز وجل لمن لانه يريد له الخير فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك سكه ان انت تكون غير موفق في المعاصي غير موفق في الفحشاء غير موفق في المنكر في الصغائر والكبائر الاثنين ايه اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر انت هتلاقي نفسك كده فاجئش مع انك ساعات من جوه هتبقى عايز مش عايزة تيجي في حاجة بايزة في حاجة مش مترتبة هي في حاجة ولكن كرم من عند الملك جل جلاله فلماذا تصلي لتنتهي عن الفحشاء والمنكر خمسة لماذا تصلي مهم ما هو يا جماعة حديث كلنا عارفينه بس مش حارفنا بيجيش دماغنا كتير ليه لتبني إسلامك في ساحة للعب عشي إسلامك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة على إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وإتهاء الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان وهو صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. خمس ايه الخمسه اللي بيتبنى عليهم الاسلام هم دول منهم الاساس رقم اثنين العمود رقم اثنين الخمس صلاه ان ده ايه العواميد دي الاساسات دي زي ما بيقولوا الحصيره دي الحاجه اللي بعد كده هيتبني عليها الحاجة اللي بعد كده حيتبنى عليها للأسف مقاولين اليومين دول عاملين زي ملتزمين اليومين دول صحيح؟ بالظبط على فكرة هي ثقافه ومنتشرة في كل المجالات نفس الشكل هو احنا بنعمل ايه شباب؟ نحن بقى نهتم بالقيام وبالتسبيح وبقى ذكرار صباح ومساء وبقراءة القرآن والخمسة مؤثرين فيهم اقول لكم حاجة بتحصل في رمضان عايز يلحق عند الشيخ حاتم فيعمل ايه يضيع صلاة العشاء بس يلحق القيام هناك مجغول بال بالبناء وسايب سايب الأساس سيب الأساس وإن كان موضوع النهاردة أشمل من ذلك أنا لا أتكلم عن الصلاة الخمسة بس, بس هي جات في ايه لأن دول هنا تحديدا الصلاة الخمسة صح الحديث ده تحديدا وخام الصلاة هنا فين في الصلاة الخمسة إن إحنا لما بنقيمهم بنقيم بعد كده عليهم الاسلام ويجي يقول لك مش عارفة عني مش عارفة مش عارفة اهوزب على القيامة مش عارفة اهوزب على غض البصر حاسس ان انا بروح وباجي ايه الموضوع ايه الموضوع الارض مستبت ايه الارض اركان الاسلام الاركان اللي انت بتبني عليها منهم واحدة مقاول نص كوم اللي بني عارف العمار اللي بتبنى في قبل ما تخش تصلي المغرب وتطلع تلقى العماره طلعت يعني في عمايا كده تبقى مش مسادة هو انتو انتو هددوا العماره الاصلية امتى عشان تبنوا دي اصلا تمام؟ ايه ناس بعمل كده فش كده اجيب لك الصلاة يعني اسرع من كده ما شفتش في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب مدرسة العقيدة هي من أعظم وأهم العلوم التي ينبغي علينا أن نتقنها وذلك يتبين من خلال أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل أنبياء المرسلين كم من أوائل الأمور التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء المرسلين هي تصحيح عقائد الناس ومما يدل على أهمية مدرسة العقيدة إخواني وأخواتي إن أول أسئلة بنسأل عنها ونحن في قبورنا هي متعلقة باعتقاد العبد من ربك وما دينك وما نبيك نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا فده كان واجب علينا ان احنا نتعلم العقيده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل احد من اصحابه ليدعو الناس كان اول ما يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو هذا الداعيه الى الله عز وجل الناس الى تصحيح العقائد يا معاذ انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه يعرفوا الله عقيده ده كان المنهج اللي ينبغي على الانسان انه يعرفه علماءنا رضوان الله عليهم في كل زمان وفي كل مكان كان الواحد منهم يبذل نفسه وما يملك من أجل تصحيح عقائد الناس لا يخفى علينا ما قام به الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله في فتنة خلق القرآن وكيف أنه تحمل الضرب والتعذيب والحبس والمنع من تعليم الناس من أجل أن تكون عقيدة الناس صحيحة ثابتة بفضل الله سبحانه وتعالى وكان حريم بنا أن نكتهد في هذا الوقت بالذات اللي بدت عقائد الناس تهتز في قلوبهم أن إحنا نكون حريصين على دعوة الناس إلى تثبيت هذه العقائد ومعرفة هذه العقائد بادلتها من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من السلف الصالح رضوان الله عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد أهلا وسهلا ورحمة بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسن وصفاته العلى الذي جمعنا إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي جمعنوا إياكم في جنته وذلك رامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه بعد أحباب الكرام كل عام وأنتم بخير ومع هذه الدور المباركة لنبدأ فيها بإذن الله في شرح رسالة الاعتقاد رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حمدل رحمه الله هذه الرسالة التي على وجازتها إلا أنها حوت علما عظيما هذه الرسالة على وجازتها على صغر هذه الرسالة إلا ما شاء الله وضع فيها الإمام أحمد رحمه الله خلاصة علمه وخلاصة حياته العلمية يتأثر فعلا إمام أحمد في هذه الرسالة بالمحتوى العلمي الجبار الذي كان يحمله في قلبي وعقله في القرآن والسنة هذه الرسالة تأثر عليه علماء سناء بالغا كما قال الإمام أبو يعلى الفراء رحمه الله قال والله لو رحل في طالب هذه الرسالة إلى الصين لكان ذلك قليلا عليها الإمام أبو يعلى شيخ من مشيخ المذهب الحنبلي يقول أن هذه الرسالة لما فيها من علم ولما فيها من تأصيل شرعي عظيم فيما يتعلق هو مثال لو أننا رحلنا إلى الصين وتحملنا كل هذه المتاعب للوصول إلى هذه الأماكن لننال هذه الرسالة لكن ذلك قليلا عليها كذلك ايضا اهتم العلماء بوضعها في كتبهم كأصل من الاصول المهمه جدا يكفي ان مؤلف هذه الرساله أحمد احمد فذكرها الامام ابو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه مناقب الامام احمد وذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في عده كتب له في درء عرض العقل والنقل في منهاج السنه وفي مجموع الفتاوى ايضا وذكرها القاضي ابو يعلى الفراء في كتابه تنزيه خال أمير المؤمنين معوية بن أبي طالب معوية بن أبي سوفيان عفوا كذلك أيضا ذكرها ابن أبي أعلى الحنبلي في كتابه طبقات الحنبلة ومن أعظم العلماء اللي اهتموا بهذه الرسالة هو الإمام هلط الله أبو القاسم الألكاي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والذي يعد من أهم الكتب المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة فالكتاب الرسالة فيها ما شاء الله علم غزير يكفي أن مؤلفها هو الإمام أحمد ألفها في آخر حياته رحمه الله بعدما رسخت قدمه في الجانب العلمي وفي الجانب الشرعي رحمه الله نبدأ اليوم بإذن الله سورة وتعالى مع هذه رسالة هيكون إن شاء الله منهجنا في دراسة هذه رسالة هنأخذ الأق المتعلق بالرسالة بعد ذلك نذكر مثيل هذا الكلام من كلام الإمام رحمه الله ثم من بعد ذلك نبكر أدلة من القرآن والسنة ومن أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم فيما يتعلق بهذا الأصل يقول من أحمد رحمه الله فصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم تاني عيد الأصل يقول امام احمد رحمه الله وصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم هذا هو منهاجي اللي أحمد وضعه في بدايه الرساله وكانه يقول لنا هذا هو منهاجي في تعلم العقيده وفي, وفي, وفي دمناهجنا اللي ينبغي ان نسير عليه في عق في العقائد في تعليم العقيده نتمسك بما كان عليه أصحاب دا النبي صلى الله عليه وسلم اللي, اللي امام ينبغي الكلام في مواطن عديدة من نسيرة منها مثلا عليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله ثم بعد كتاب بلانه كنت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنه في باب العقائد بالذات أنه تمثل بما كان ورحمه عليه ورحمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الإمام أحمد تكلم بهذا الكلام أيضاً وهذا نقله أبو يعلى في طبقات الحنبلة ويقول أيضا رحمه الله كما روى أبو داودة في مسائله لإمام أحمد يقول سمعت الإمام أحمد يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد, من بعد في التابعين مخير ده المنهج اللي الإمام أحمد وضعه الآن السؤال اللي بيطرح لماذا الآن, الآن يطرح الإمام أحمد هذا الأصل في بداية رسالته هذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد إن منهجنا دائما في الاعتقاد في الأفعال في الأقوال في السلوك في الأخلاق في الفقه في العقائد احنا بنرجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي ذكره ابن محمد مش كلام من عند الامام احمد انما هو كلام امرنا ربنا تبارك وتعالى به في القران وامرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في السنه تعالوا مع بعض نشوف الادله على هذا الاصل من كتاب الله عز وجل قال ربنا تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم اتبعوا من اتبعوا المهاجرين السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى فيها على أن من يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان يتبعهم في أقوالهم في أفعالهم في عقائدهم في فقههم في أخلاقهم فهذا الإنسان يكون ممن رضي الله تبارك وتعالى عنه ويكون يوم القيامة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل واضح أنا لما هتبع العقائد أنا هرجع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين لكم الان هو لي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأمر الأول والساني يبقون الأولون من المهاجرين وأنصار اثنين قال الله سبحانه وتعالى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 منهجهم تتولى عن الطريق الذي ساروا عليه فالله عز وجل يقول نوله ما تولى ونصله جهنم وساءة مصيرا قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اختلف أهل العلم في المقصود بأولي الأمر منكم الذين أمرنا من الله عز وجل بطاعتهم فقال بعض أهل التفسير المقصود بأولي الأمر هم العلماء وبعضهم قال هم الامراء علق ائمه الاعتقاد كالإمام الامام رحمه الله في كتابه الرائع الماتع الحجه في بيان المحجه فقال رحمه الله قال واولى الناس دخولا في هذا الامر الناس دخولا في هذا الأمر هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقد كان فيهم الامراء وكان فيهم العلماء ولهم اليد الطولة على من جاء من بعدهم فهم اولى الناس بالاتباع هذا هو فهم ائمه الاعتقاد من قول الله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر ها هنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلم وأهل الفقه. كذلك أيضا قال ربنا تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإقتداء بهم يظهر قوي قد إيه الإمام أحمد رحمه الله كان عايش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكلمة التمسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والإقتداء بهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. فخد الإمام أحمد قمت كلمة و بهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم غلط. نرى الاختلاف الكثير اعمل ايه وانا مرتاح. مرتاح الضمير النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي ده المنهج عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ عليكم بسنتي دي النجاة في وقت الفتن والازمات وفي وقت الاختلاف وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رب النبي صلى الله عليه وسلم سماهم خلفاء راشدين كانوا أهل رشد وعلم ودين وحكمة جميل المهديين يعني إيه المهديين مفضها مهدي أي الذي يكون سببا في هداية الناس فالنبي يقول لنا إلا هيمشى على طريق الصحابة بيانا الحكتين رشد وهداية الاثنين مع بعض النبي بعد كده يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيدين المهديين بعد عضوا عليهما لا عضوا عليها طب ليه رسول الله ما قالش عليهما لأن النبي جعل سنة أصحابه زي سنته بالضبط صلى الله عليه وسلم شوفتوا الإمام أحمد ليه بيقول التمسك بمكان عليها أصحاب النبي صاموا الاختذا بهم مش كده وبس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وإن أمتي ستفترق على 73 وسبعين فرقة أمتي النبي هتفترق على 73 وسبعين فرقة في العقائد هتفترق 73 وسبعين فرقة في العقائد. ناس بيقولوا لا نؤمن بالحوض، حوض النبي صامد، وناس بيقولوا لا نؤمن بالشفاعة، وناس بيقولوا نؤمن بالقدر، وناس بيقول لا نؤمن بالقدر. ناس جبرية وناس قدرية، ناس شيعة بيحبوا بيحبوا علي بن ابي طالب وبيكرهوا من الصحابة. وفي خوارج كفروا علي بن ابي طالب وغيره من الصحابة. وفي ناس بتحب الصحابة. هذا الاختلاف الكبير يا رسول الله. إذا رأيت كل هذه الفرق أنا دور إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا وحدة دي اللي في الجنة قالوا يا رسول الله فمن هي هذه الفرقة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا الاختلاف اللي احنا عيشينه الآن النبي حكاه لنا من يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء راشدين إنه تفترق الأمة على 73 فرقة ما أنا علي كلها في النار ما إلا وحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي الحديث الاخر الذي رواه ابن مسعود وهو عند الطبراني في معجمه الكبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم زمان صبر الزمان سماه النبي نظرا لشده الفتن اللي هتقبل الناس والناس ساعتها مبيبقوش عارفين ده ولا ده مين الصح هنا ولا هنا فقال صلى الله عليه وسلم للمتمسك فيه بما للمتمسك كلمه الامام احمد التمسك ممكن ياتي لك سؤال ظهر ارتباط الامام احمد بسنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الاصل وضح ذلك بالدليل قال للمتمسك فيه بما انا عليه اليوم واصحابي اجر خمسين شهيد فقال عمر يا رسول الله منا أم منهم قال صلى الله عليه وسلم بل منكم هنا النبي يقول للمتمسك زي ما الإمام أحمد, أو الإمام أحمد قال زي النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بمكان عليه أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ليه تتمسك بما كان عليه اصحاب النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم القلنا للمتمسك في هذا الزمان بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجر 50 شهيد ليه نتمسك بهدي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حبي وضح لنا مثل فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النجوم امنه للسماء النجوم امان للسماء من ايه نفهم كده واحدة واحدة النجوم اولا ربنا ذكر في القرآن ان لها ثلاثة وظائف واحد ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هي زينة للسماء اثنين وجعلناها رجوما للشياطين هذه النجوم تحفظ السماء لو في شيطان حبي يطلع يسمع خبر السماء يرجم جميل تلاتة ربنا قال في سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون فالنجوم لها ثلاثة وظائف هداية حماية من الشياطين الأمر الثالث أنها زينة فنبي ضرب المثال بالنجوم أولا ثم قال وأنا أمنة لأصحابي زيما النجوم أمان للسماء أنا أمنة لأصحابي فالنجوم صلى الله عليه وسلم زينة هذه الأمة اتنين حماية من الشياطين ثلاثة هداية العيز ربنا يكفيه هذه الثلاثة هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأصحابي أصحابي بقى أمنة لأمتي وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون. أت أصحابي ما يوعدون قال الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم بشرحه لمسلم قال ها هنا أمان من الفتن والبدع والضلالات وغيرها فعلا, فعلا كلما كان الإنسان منه أكثر ارتباطا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر قراءة وفهما ومعرفة بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلما ضمن أنه بعيد كل البعد عن الفتن وعن الضلالات وعن البدع وغيرها بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من خير الناس؟ من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي ذو خير الناس قلنا يا رسول الله ثم من؟ من يكون حد أفضل, أفضل حد عند ربنا عز وجل بعدك يا رسول الله وأصحابك؟ قال ثم الذين على الأثر قيل ثم من؟ قال ثم الذين على الأثر يعني ثم الذين على الأثر؟ كلنا حافظين الحديث الأخر بالروية الثانية قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني إيه يلونهم؟ يعني إيه ثم الذين على الأثر؟ ثم الذين على الأثر أي الذين يتتبعون اثر هؤلاء اخوانهم كانت ايه؟ افعالهم كانت ايه؟ اتعلموا ازاي؟ عبدوا ربنا ازاي؟ عقائدهم كانت ايه؟ اتعاملوا مع بعض ازاي؟ اتعاملوا مع الناس ازاي؟ اتعاملوا مع الأعداء ازاي؟ الناس دي كانت وضعها ايه، فنبي يقول لنا كلما كان الانسان اكثر معرفة بهؤلاء وسيرا على طريق هؤلاء كلما كان هذا الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى افضل عند الله سبحانه وتعالى افضل عند الله سبحانه وتعالى وعلى هذا المنهج اللي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم التابعين والعلماء من بعد ذلك باهميه التمسك بمكان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم بدأ العلماء يذكرون بفضائل هؤلاء وبداوا يقولوا لنا خدوا بالكم امشوا على هدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول ابن مسعود قول ابن مسعود رضي الله عنه هو يوضح لنا احنا ليه نمشي على منهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله قال رحمه الله قال ابن مسعود من كان متاسيا اللي عايز يقتدي فليقتدي بمن باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليه ابن مسعود ليه نتبع اصحاب النبي ليه دول من ضمن الامه كلها نتبعهم قال فانهم كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه فعرفوا لهم فضهم واتبعوهم في اثرهم فإنهم كانوا رب الكعبة على الهدي المستقيم ابن سعب يقول لنا إيه المقومات اللي خلتنا نقول نتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بهم كان رحمه الله إبراهيم النخعي رحمه الله يقول لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماسا لفضل اتباعهم والله لو عملوا اي حاجة انا هعملها عارفين ليه التمسوا فضل اتباعي هؤلاء التمسوا فضل اتباعي